بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين ندعو في كثير من الاحيان وربما لا نرى اجابه ما هو السبب ما هو السبب؟ هل السبب في موازين, في موازين الارض ام السبب في موازين السماء هل السبب منا نحن في كيفيه دعائنا ام ان الدعاء نفسه لا ينفع تعالوا نبحث هذه القضيه من خلال مساله او مسالتين المساله الاولى ينبغي ان نعلم ان الدعاء بحد ذاته عباده استجاب الله او لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم امرنا الله بفعل أمر الله ادعوني ووعدنا بفعل ووعدنا استجب يستجب اليوم يستجب غدا يستجب بعد سنه هذا الى الله سبحانه وتعالى وقال جل وعلا ولله الاسماء اسما فادعوه بها وذر الذين يلحدون ويا رزاق ارزقني يا ستير استرني يا شافي اشفني يا غني اغنني ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب نقريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا اذا علمنا هذا ايها الافاضل علمنا ان الدعاء بحد ذاته عباده انت ابذر الدعاء ولا تلتفت الى مساله يستجيب او ما يستجيب للهنا وخالقنا رازقنا ابيك سوى اياك تير وليس لنا سيد سي سوىك هدينا وصينا الكاذبه الخاطئه بين يدينا إليك الله إليك اللهم نشكو حالنا إليك الله اللهم نشكو ضعفنا ولما زاد عمرنا كثر الذنوبنا أما آن لنا أن نستحي من ربنا أما آن لنا أن نقول انسينا ما خلقنا فسوانا انسينا ما انعم علينا واعطانا اما خلقنا فسوانا اما كشف ان القرون بوابر والدان واتى اما الهمنا أما الاسلام, الإسلام الى الهدانا هدانا اما بالرهب في كل طرف عين من يرشانا فقابلنا ذلك بالعصيان واتباع الشهوات ونسينا ما انعم بحيانا بعض الناس, الناس تقول Hey, لماذا لا تتصدق على هذا المسكين فيقول يا أخي قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني أخي ليست تلك القضية يتقبل ما يتقبل أنت ابذل الطاعة والله كريم لماذا لا تصوم يوم الأثنين قال يا أخي قد أصوم وأتعب ثم ربي لا يتقبل مني لا تشغل نفسك بهذه القضية يتقبل ما تقبل أنت ابذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم كذلك الدعاء أنت ابذل الدعاء واعلم أنك تتعامل مع رب كريم يجيب دع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 الشودون المساله الثانيه النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا انه ما من داع يدعو الله بدعوه الا اعطاه الله احدى ثلاثه اشياء قال اما ان يستجيب له في الدنيا يعني قال يا ربي اشفي ولدي المريض شفاء يا ربي اقض ديني قضاء قال اما ان يستجيب له في الدنيا واما ان يكف عنه شرا بدعاء يعني قال يا ربي اشفي ولدي المريض فارتفع الدعاء بطلب الشفاء وكان هناك قضاء نازل ان الولد يموت مثلا في مرضه فهذا الدعاء يمسك القضاء عن النزول فاحيانا يقولها داي يا اخي انا مضى لي شهر اقول اللهم اشف اولاد المريض ولم يشفا لم ينفعني الدعاء خطا الدعاء نفعك وانت لا تعلم ربما لو لم تدعنا ما تولد الثالث قال عليه الصلاه والسلام واما ان يؤخرها له الى يوم القيامه فياتيه بها حسنات اذا اما ان يستجيب في الدنيا واما ان يكف عنه شرا واما ان يؤخرها الى يوم القيامه فياتيه بها حسنات فلا يقول ان احد لم يفعل الدعاء اخي المسلم